لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون 111. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العميم 112. بل قالوا أضغاث أحلام بل بل هو شاعر فليأتنا بآية فليأت 119. وإذننا بآية كما أرسل الأولون 110. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون 111. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا بَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ طَعَامًا وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثم صدّقناهم الوعد فإن جيناهم ومن نشاؤ وأهلكنا المسترفيين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعصلون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 تَجَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَخِذَ لَهُ وَلَدًا قَضَىٰ نَهُمْ لَدُنَّا إِنْ كنا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 له لا اله الا انا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقون بالقول وهم بأمره يعملون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 117. كذلك نجزي الظالمين 118. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي 124. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سهلا لعلهم يهتدون 125. وجعلنا السماء سقفا محفوظا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 لا يأخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون قلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون